اللهم صل على الله الرحمن وسلم و للناس حسابهم وهم في of Allah و upon him the mercy of Allah و upon him the mercy of Allah و upon him the mercy of قال ربي يعلم القول في السماء والأرض واستمع عليهم بل قالوا الواصف أحلام ويرتحاب المشاعر وريعتنا بآيات كما يرسل الأولون ما آمنا قولهم قليتنا لكما فهم يؤون وما رسلنا قولك من العجال نوحي إليهم فاسألوا كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسداً ما يكون الطعام ما كانوا خارجين ثم صدقناهم وغنجناهم ونشعاءها لكنا المسجدين لقد أنزلنا إليهم كتاءهم من ذكرهم ولا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ونشعنا لا تركموا وارجعوا إلى ما أدرفتهم ذيهم الساكنكم أولاكم السلوة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وازالت تلك الدوامة تجعلنا محسين لخامدين وما خلق السماء أظهما منهما نعينا إن كنا فعالين. ولنخذوا من حقنا الباطل فإذن الله إذا وزعى يقول لكم وهم ما يتسرون ولهم في السماء وعلى زرارة وعندهم لا يستقروا عن عبادة يونس تحصيرون يسبحون الليل من الأرض أومي وشروا الله الله فصلت أسوى سبحان لا يسألوا, يسألوا ما يقرون يسألوا أم انتقلوا منه ألا يدن قل هدوه أرمه أرمه لقرمه ما, ما يهد لقرمه قوي بأسلام الله يعلم حق وما أرسلنا من قول المرسول لنحر إلي أنه لا يألا أنف عبدون وقالت وحمن ورد ورد ورد ورد وهم من لا نوما بالليل وخلفهم إِلَّا يشكرون بالله مِنْ اي ظلموا مشكرون ويقومون الى عند فجار جزاء الجزاء من الظالمين اورنا الياته وان السماء عد من ابلق على القعود نائمون في النار واسيا تميد واجعلنا السلط المحفوظ وما هي اتهام وردهما الذي خلق لهم من الرشي والزعر قونا كل نوجه ورده سعر وما جعلنا البشر من القوم من خورنا أخي من تهم الحوار الشر ترجعون وإذا الذين كفروا خلق الإنسان من عجل سوغيكم آيات إفراد السعينون ويقولون هذا الواق إن كنتم صارقين ويعاملزين كفروا حين أكف ومجمون نرون عن زهر ويوم نصرون فأنت أتي المغرم وذوقهم لا يستمر قد أولهم من غرور ولقد استومي المسلم من قبلك الضحاق من الذين قولوا من يكرهكم الليلون النار من الرحمن لهم عند قلوبين والدون أولهم أهلهم من دوننا بعسهم من أسرهم في <تصفيق> سمعهم من الله يسحبون بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى أطولهم ويومنا فأرون أننا تنأرضنا متصع من أطرافها فهم الأفهم الغالبون وَإِنَّمَا ان ما انظركم من ماي وراء الاسم والصم بالدعاء اذا ما ينذرون وان هم صدقون فعد من على ربكم يقولون يا والنا اننا كنا ظالمين ونوزن مستكينون قائم كان يسره وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَمُوسَى وَقَوْمَهُ آيَةً أَوْزُدَ وَالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَقَامُوا لِلصَّلَاةِ مُهَادِرٌ وَهَذَا قَوْمُ لَكُمْ سَنُقَاوِمُ بِرُدٍّ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَقَوْمَهُ كُنَّا بِعَالِمٍ إِذْ قَالُوا لَهُ قال لقد كنتم أنتم في ظالمين قالوا أجهتنا يا ثمنتنا لعبين قال ربوهم اسمه وأتمر لي ضرورنا ونعبا لكم الشعيرين وأتروا على كيد النصنا وكمنا لم تولون بلينا فاجعلهم جزائلا إلا لهم قالوا سينا فذيرتني وقالوا للغايم قالوا فأتوا بيها أي الناس العلم يشهدون قالوا أنت فعدتنا من عدنا يا عيون وقال فالفعله كبير وعلا فاسألوا منك أمتقون من فرجعوا إلى إنكم أنتم الظالمون سمن أكس من أروس من غظالمتم آه قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَظِيمُ مَا يَتَّقُونَ شَأْنَهُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُمْ حَرِّ الْخُسُ وَلَا تَكُنْ كَمِنْ تُفْعَلُونَ إِنَّا جَنَّلْنَا لَهُ نُورًا وَسَلَامًا عَلَى إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَأَرْضًا وَلَهُمْ نَارٌ وَإِسْرَافُ يَأْكُونَ نَافِلَةً مِنْ كُلِّ نَجْعَلْنَهُ سَارِعِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ يَذْكُرُونَ رَبَّهِمْ وَوَحْيَهُمْ إِلَيْنَ فِي أَنفُقِهِمْ قَوْسَاتٍ مِنْ تَزْلَلَتْ وَكَانُوا لَنَا عَرِيضٍ وَلَوْ طَنَّاهُمْ حُبُّنَا وَعِنْدَهُمْ جَنَّةٌ وَأَخْلَفْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوحَانَذَ النَّارَ مِنْ أَن وَسْلْنَا رَبَّنَا وَعَالَهُ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ وَأَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَمِنُوا قُومًا صَوْمَ فَأَرْقَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَعَوْنَا سَمَائِينَ يَحْكُمُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ فَشَطِينَ قَوْمٌ وَكُنَّا لحكم بفهمنا سليمان وكنا أتينا حكم العلم وسخر مداولا الجوارس سبحانه وكنا عارف وعلمنا الصنعة لبوس لكم لتحصلكم ما رجكم وعلندون جاقرون ولسليمان الذي عاصب عن دين بعدي إلى العظم الذي بارقنا فيها وكنا وكمن الشين عالمين ومن الشياطين يقوسون ويعملون عن دون ذلك وكمن المحرفين قَالُوا بَعْنَا ذَرَبُوا أَنِّي مَسْنِي الْضَّرُوعَ أَنْتَ هُوَ الرَّحْمَنُ أَسْتَجَبْنَا وَفَكَشْبْنَا مَا بِنَا مِنْ ضَرْرٍ وَعَاتَنَا الْقَالُ وَمِثْلُهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عَدْنَا وَالْذِّكْرَ الْمَعْرُبِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْنِيْسَ وَذَلِكَ فِيهِ كُلُّهُ مِنَ الصَّعَابِيِّنَ وَذَقْنَاهُمْ فِي وَذَن نُونِ إِذَا مُغَالِ مَقُولْنَا أَلَمْ نَخُذْ عَلَيْفَ أَنَاذَ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى إِلَّا أَنْتَ سُمْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُمْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَوْنَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وأبنا له يحيى وأصلحنا له وزوجه إنه كانوا يسالعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفغنا فيها من روحنا وجعلنا وأربنا آية للعالمين إِنَّ رَبَّهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَرَبُّهُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّرَ أَمْرٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَى نَارٍ يَرجُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن فَلَهُ الْكُفْرَانُ سَاجِينَ نَارًا لَّوْ, لو, لو كاتبون وَحَرَامٌ نَرَى قَرْيَةً آلَتْهَا اللَّهُ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إذا فتحته أجوجه ما أجوجه من كل حدب يصلون فاقترب الوعد الحق فإذا يشعى خصات أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدوا من دون الله حصب جأنما أنتم لا واردون لو كان أولئة ما وردوها فيها خالدون لهم فيها الزفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين السمخدروا من الحسن أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحضرهم الفضاء الأكبر وتتوقعهم الملائك دعائكم الذين كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق معي وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد قذبنا بالزمر من بعد ذكره أن الأرض يلزمها عبادي الصالحون إن في هذا لبلغ القوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحاء إلي أنما إلهكم لهم واحد فلنتم سعرون فإن تمرضونا لنتم على السماء وإن أدري قريبا بعيد ما توعدون إن يعلم الجارة من القرن ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب يحكم من أكبر الرحمن المستعان على ما تصفونك